بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس والخمسون من مجالس سماع كتاب اللول المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العازمي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول كلمة بين يدي حجة الوداع ولما تم ما أراده الله تعالى من تطهير نفوس الأمة من شوائب الوثنية وعادات الجاهلية وإنارتها بنور الإيمان وإشعال مجاملها بالحب والحنان وتم ما أراده الله سبحانه وتعالى من تطهير بيته من الرجس والأوثان وتاقت نفوس المسلمين الذين بعد عهدهم عن حج البيت وطفحت كأس الحب والحنان حتى فاضت ودنت ساعة الفراق واجأت الضرورة إلى ودع الأمة أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الحج فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليحج البيت ويلقى المسلمين ويعلمهم دينهم ومناسكهم ويؤدي الشهادة ويبلغ الأمانة ويوصل الوصايا الأخيرة ويأخذ من المسلمين العهد والميثاق ويمحو آثار الجهلية ويطمسها ويضعها تحت قدميه وكانت هذه الحجة تقوم مقام ألف خطبة وألف درس وكانت مدرسة متنقلة ومسجدا سيارا وثكنة جوالة يتعلم فيها الجاهل وينتبه الغافل وينشط فيها الكسلان ويقوى فيها الضعيف وكانت سحابة رحمة تغشاهم في الحل والدرحال وهي سحابة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه وعطفه وتربيته وإشرافه تسجيل دقائق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجل الرواة العدول من الصحابة رضي الله عنهم كل دقيقة من دقائق هذه الحجة وكل حادثة من حوادثها الصغيرة تسجيلا لا يوجد له نظير في رحلات الملوك والعظماء والعلماء والنبغاء حجه الوداع من بدايتها إلى نهايتها حجة الوداع وسميت هذه الحجة المباركة حجة الوداع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعدها فقدره الإمام البخاري في صحيحه علي بن عمر رضي الله عنهما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمارات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر فطبق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع وتسمى حجة الإسلام لانه صلى الله عليه وسلم لم يحج من المدينة بعد أن فرض الحج غيرها وتسمى حجة البلاغ والتمام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وفعلا ولم يكن بقي من دعاء من إسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بين لهم شريعة الحج ووضحه وشرحه أن الله عز وجل عليه وهو واقف بعرفه اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أم لا روى الترمذي ابن ماجه بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر فروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن قال حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر حججا وحج بعدما هاجر الوداع قال الحافظ في الفتح وهو مبني أي حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنا بعد الحج فإنهم قدموا أولا فتواعدوا ثم قدموا ثانيا فبايعوا البيعة الأولى ثم قدموا ثالثا فبايعوا البيعة الثانية كما ذكر ذلك فيما تقدم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج وفي ذي القاعدة من السنة العشرة الهجرة، وذي في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله قال جابر رضي الله عنه فلم يبقى أحد يغدر على أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم وفي رواية أخرى في صحيح مسلم وابن حبان قال جابر رضي الله عنه وهو يصف كثرة الناس في حجة الوداع فلضرت بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي مد بصري والناس مشاة وركبار فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس ليال بقين منذ القعدة بعد أن ترجل وادهن وبعد أن صلى الظهر أربعة واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أباد جهنة الساعدية رضي الله عنه ويقال سباب بن عرفوطة الغفارية رضي الله عنه خروج نسائه صلى الله عليه وسلم معه خرج معه صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة ألف حاج وكانت نساؤه صلى الله عليه وسلم كلهن معه في الهادج رعوا الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكل الأثار بسند الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الأداع هذه الحجة ثم ظهور الحصر قال كل كلهن يحجرن غير زينب بنت جحش وسودة بنت كانت قالتها تقولان والله لا تحركنا ذابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة وإحرامه بها انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة وهي وادي العقيق سالكا طريق الشجرة حتى بلغها قبل أن يصلي العصر فصلىها ركعتين ثم بات هناك حتى أصبح وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر فصلى بها أي في ذي الحليفة خمس صلوات وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة على نسائه التسع رضي الله عنهن فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اتاني الليله اتي من ربي فقال صل في هذا الواد المبارك وقل عمره في حجه ثم اتصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام وهذا غسل غير غسل الجماع الاول ثم طيبته عائشه رضي الله عنها بيدها بذريره وبطيب فيه مسك وفي في بدنه وراسه حتى كان بيض الطيب يرى في مفرخ رأسه صلى الله عليه وسلم ولحيته وهو محرم ثم لبد شعر رأسه بالعسل حتى لا يشعث. ثم تجرد في إزاره وردائه ثم دعا بهديه فأشعره وقلده وكان على هذه ناجية بن جندب الاسلامي رضي الله عنه ثم صلى ظهر في مسجد ذي الحليفة وقيل إنه صلى ركعتين للإحرام ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه وقرن بينهما ثم خرج فركب نقطه القصواء فأهل أيضا ثم أهل لما استقلت به على البيداء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على رحل رث وقطيفة تساوي أو لا تساوي أربعة دراهم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك إله الحق لبيك والناس معه صلى الله عليه وسلم يزيدون في التلبية وينقصون وهو صلى الله عليه وسلم يقيرهم ولا ينكر عليهم قال جابر رضي الله عنه ولب الناس والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلهم يقول لهم شيئا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وأمره أن يأمر أصحابه رضي الله عنهم برفع أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج قال مطرب بن عبد الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبعح أصواتهم وروى الطحوي في شرح مشكل الآثار وابن ماجه بسنة حسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل قال العج والسج ولادة محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي ذي الحليفة ولد اسماء من تعميس الخفعمية رضي الله عنها زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعهم رأته أسماء بنت عميس الخصعمية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فاتى أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تتثل وتستسفر بثوب ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي قصتها ثلاث سنة إحداهما غسل المحرم والثانية أن الحائض تغتسل لأحرامها والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأحداث أجرت في الطريق مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة المكرمة الشهط الله تعالى وفي الطريق حدثت بعض الأحداث من ذلك شأن الماشي على قدميه روى البخاري مسلم وابن حبان واللفظ لابن حبان عن أنس بن مهلك رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين اثنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له قالوا نذر أن يحج ماشيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن مشي هذا فليركب قال الحافظ الفتح وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبا أفضل من الحج مشيا فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء به أو لكونه عاجز عن الوفاء بنذره وهذا هو الأظهر هل للصبي حج أم لا؟ رأى الإمام المسلم وابن حبان في صيحيه معنى ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببراءة فقيل لها هذا رسول الله فأخذت بعض صبي كان معها فقالت ألي هذا حد يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا الحديث فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير علماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يلزيه عن حجة للإسلام ما يقع تطوعا وهذا الحديث صريح فيه شأن الحمار الوحشي روي الإمام أحمد في مسنده وابن صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن عمير بن سلمة الضمري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء رجل من بهر وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ضبي حاقف في ظل وفيه سهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي الحديث ذلينه على جواز أكل المهجب من صيد الحلال إذا لم يصيده لأجله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 ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا نزل بالعرج وكانت زمالته وزمالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه واحدة وكانت مع غلام أبي بكر فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشته إلى جنبه وجلس أبو بكر وأسماء ابنته إلى جنبه وأبو بكر ينتظر غلامه وزماله إذ طلع الغلام ليس معه البعير فقال له أبو بكر أين بعيرك قال أضلته البارحة فقال أبو بكر بعير واحد تضله فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم تلبية الأنبياء عليهم السلام فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وادي عسفان قال يا أبا بكر أي ود هذا قال وادي عسفان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد مر به هود وصالح على بكرات حمر خطمها الليف أزرهم العباء وأرضيتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق هدية الصعب بن جثام أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة فلما وصل إلى الأبواء أودان لقيه الصعب بن جثام فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى ما في وجه ابن الكراهة قال له إن لم نرده إلا أن حرم قال الإمام البغوي في شرح السنة وفي الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له قبول الصيد إذا كان حيا وإن كان ميتا يجوز له قبول لحمه فوائد الحديث وقال الحفظ في الفتح وفي حديث صعب جثامة من الفوائد واحد أن الحكم بالعلامة لقوله فلما رأى ما في وجهه اثنان وفيه جواز رد الهدية لعلة وترجم له المصنف أي البخاري من رد الهدية لعلة ثلاثة وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطيبا لقلب المهدي أربعة وفيه أن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول وأن قدرته على تمالكها لا تصيره مالكا لا خمسة وفيه أن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنى عليه اصطياده. نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلف ثم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سرف ونزل بها فقال لأصحابه من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الهدية معه ساق الهدي كما ذكرنا فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا وفي سرف حاضت عائشة رضي الله عنها في اليوم الذي ندب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى فسخ الحج إلى العمر لمن لم يكن معه هادئ قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتا ف سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شأنكي قالت لا أصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يطيرك إنما أنت برأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهم فكوني في حجاتك فعسى الله أن يرزقكها وفي رواية أخرى قالت عائشة رضي الله عنها فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قالت لا وجدت أني لم أهج العام أو أخرج العام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمك نفستي قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطف بالبيت حتى تدخليه وفي رواية ثالثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمره قالت عائشة رضي الله عنها ففعلت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي طوان ودخوله مكة. أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة حتى نزل بذي طوان. فلما وصل إلى بذي قطع التلبية وبات بها ليلة الأحد لأربع ليالٍ خلونا من ذي الحجة. ثم أصبح فوتسلا وصلى بها الفجر. ثم نهض إلى مكة نهرا من أعلىه من كداء من ثنية العليا التي بالضحايا صبيحت يوم الأحد. ونزل بالمسلمين بظاهر مكة عند الحجون دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام وطوافه بالبيت ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام ضحى فدخلهم من باب عبد مناف وهو باب بني شيبة المعروف الآن بباب السلام فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت كبض وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم ازيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابا وزيد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود فاستلمه وقبله وفارط عيناه بالبكاء ما في سننه والحاكم مسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر واستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ها هنا تسكب العمرات ورغى الشيخان في صهي هيما علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ماشيا فرمل ثلاثا ومشى أربعا يستلم الحجر الاسود والركن اليمنية في كل طوافه وقد اضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه وابدى كتفه الأخرى ومنكبه وكان كلما هذا الحجر الأسود استلمه بيده ثم قبلها وكبر أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن وكبر إذا ازدحم الناس عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بين الركنين اليمانيين أي الأسود واليماني فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الركن اليماني أو قبل يده عند استلامه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه جاء إلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام فقرا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت قرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته عاد إلى الحجر الأسود فاستلمه سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصفا من الباب الذي يقابل الحجر الأسود فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله ثم قال ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرق عليه حتى راى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله أنجز وعده وانصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل يمشي إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي رمل وقال لأصحابه لا يقطع الوادي إلا شد وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعوا فإن الله كتب عليكم السعي حتى إذا جاوز الوادي وصعد المروة مشى حتى أتى المروة فرقى عليها حتى نظر إلى البيض فقال عليها كما قال عهد الصفا روى المام أحمد في مسنده بسند حسن بالشواهد عن حبيبة بنت أبي تاج رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفة والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم ويسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهذا كله يحظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفة والمروة ماشيا لكن أرى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفة والمره الحديث وروى البغوي في شرح السنة بسند حسن عن قذامة ابن عبد الله بن عمار رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفة والمره على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وقد جمع ابن عباس رضي الله عنهما بين الحديثين فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة فقال رضي الله عنه صدقوا وكذبوا فقال أبو الطفيل وما قولك صدقوا وكذبوا قال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه بصفة المروة سبعة أشواط وكان على المروه امر من لم يكن معه هدي من أصحابه قارنا كان أو مفردا أن يجعلها عمرة ويتحلل من إحرامه فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ما آموكم به وفي نواية أخرى قالوا أي الحل يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل كله فضاقت بذلك صدور الصحابة رضي الله عنهم وكبر عليهم فقالوا يا رسول الله روح أحدنا إلى منا وذكره يقطر منيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان فقالت ما أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ uczعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون لماذا استنكر الصحابة رضي الله عنهم فسخ الحج إلى العمرة وكان سابو إن كان الصحابة رضي الله عنهم هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفسخ الحج إلى العمرة أن المسلكين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل ما كانت تزعمه الجاهلية ولذلك شدت عليهم وغضب لما ترك أصحابة رضي الله عنهم عن امتثال أمره صلى الله عليه وسلم فشدد عليهم لإزالة التحرج من نفوسهم عن فعل المشروع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قد علمتم أني أتقاكم لله واصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلتم من امري ما استدبرتم لم أسق الهدي فحلوا فسمعوا واطاعوا رضي الله عنهم وحل الناس كلهم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أو بكر وعمر وطلحة والزبير رضي الله عنهم وذو اليساره وذو اليسارة وحل نساءه صلى الله عليه وسلم بعمرة إلا عائشة رضي الله عنها لم تحل من أجل حيضتها قال جابر رضي الله عنه فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب دخول العمرة في الحج وهناك سأل سراقة ابن مالك الجعشمي رضي الله عنه عقيب, عقيب أمره صلى الله عليه وسلم أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة فقال يا رسول الله عمرة هذه لعامنا هذا أمر الأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال بل الأبد. دخلت العمرة في الحج ثلاثة مضات وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ما أفضل أنواع النسك؟ اختلف في أي أنواع نسك الحج ثلاثة أفضل الإفراد أم التمتع أم القران من خلال ما ذكرنا تتضح الدليالة على أفضلية التمتع كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أخذا من هذا فإنه قال لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولكن التمتع أفضل لتأسفه عليه ورد الحافظ بن كثير رحمه الله قول الإمام أحمد رحمه الله فقال وجوابه أنه صلى الله عليه وسلم لم في كوده أي التمتع أفضل من القران في حق من ساق الهدي وإنما تأسف عليه لا يشق على أصحابه في بقائه على إحرامه وأمره لهم بالإحلال ولهذا والله أعلم لما تأمل الإمام أحمد هذا السر نص في رواية أخرى عنه على أن التمتع أفضل في حق من لم يسق الهدي لأمره صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بالتمتع وأن القران أفضل في حق من ساق الهدي كما اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والله أعلم إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من طوافه بين الصفا والمروة وأمره أصحابه بفتح الحج للعمرة لمن لم يسق الهدية حتى نزل بالأبطح شرقي ملكة فأقام هناك بقية يوم الأحاذ والاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى صلى الصبح من يوم الخميس كل ذلك يصلي بأصحابه هناك ولم يعد إلى الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفه روى الإمام البخاري في الصحيح عن ابن رضي الله عنهما قال قد من النبي صلى الله عليه وسلم مكت فالطافة وسعى بين الصفة والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة قال الحافظ الفاتحة ولعله صلى الله عليه وسلم ترك طوافة طوعا خاشية أن يظن أحد أنه واجب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف على أمته ونقيل عن الإمام مالك رحمه الله أن الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد قصر الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة إقامته هناك إلى يوم التروية ذي قصر الصلاة فقد أخرج الشيخات في صحيحهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى البطحاء فتوضأ وصل الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة وكان يمر من ورائها الحمار والمرأة ثم قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون بها وجوههم فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك فوائد الحديث قال الحافظ الفتح وفي هذا الحديث من الفوائد واحد التماس البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان وضع السترة للمصلح حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة ثلاثة وفيه أن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإثمام لما يشعر به الخبر من مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه. أربعة، وفيه أن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه. خمسة، وفيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يا لسعادة ابي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه. وحينئذ رأى ابو الطفيل عامر بن واثلة البكري رسول الله صلى الله عليه وسلم فعد من صغار الصحابه فهو آخر من مات من الصحابه رضي الله عنه رعو الإمام مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجنه ويقبل المهجن ورأى الإمام البخاري في الادب المفرد بسند صحيح عن الجريري عن أبو الطفيل قال قلت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري وفي لفظ قال رضي الله عنه ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري قال الإمام الذهبي في السير أبو الطفيل عمرو بن وثلة الليثي خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وكان رضي الله عنه صادقا عالما شاعرا فارسا عمر دهرا طويلا وشهد مع علي رضي الله عنه حروبه ومات بمكه سنه عشر ومائه واخرج الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم عشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان على راس مائه سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد قال ابن بطال فيما نقله عنه الحافظ والفتحي انما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تختارم الجيل الذي هم فيه فأوعظهم بقصر أعمارهم وأعلامهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة قدوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن في هذه الفترة قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن حاجا فدخل على زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها قد حلت وتكحلت ولبست الثياب. صبغ فأنكر ذلك عليها وقال لها من أمرك بهذا قالت أمرني أبي بهذا فأتى علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة رضي الله عنها للذي صنعت مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت, صدقت أنا أمرتها به ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ماذا قلت حين فرضت الحج قال رضي الله عنه قلت اللهم إني أهله بما أهل به رسولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فأهدي وأمكث حراما كما أنت وكان علي رضي الله عنه قادم بهدي من اليمن فكان مجموع الهدي الذي قدم به والذي اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة وفي رواية أخرى أن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي انطلق فطوف البيت وحل كما حل اصحابك فقلت يا رسول الله اني اهللت كما اهللت به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك قال علي رضي الله عنه لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقم كما انت ولك ثلث هدي فاشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه قدوم ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وقدم من اليمن ايضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو موسى الأشعري رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهللت قال قلت اهللتك اهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من هدي؟ قال لا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فطوف بالبيت واسع بين الصفا والمروه ثم حل ففعل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه إلى منى فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجه وكان يوم الخميس ضحا توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معهم من المسلمين إلى منى وقد احرم بالحج من كان احل منهم فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى نزل هناك وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا ركعتين بات بمينا تلك الليلة وكانت ليلة الجمعة وصل بها الصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمينا خمس صلوات وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال من سنة الحجة أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمناه توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفه وخطبته بها فلما طلعت الشمس من يوم الجمعة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وأمر أن تضرب له قبة من شعر من أمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم سالكا طريق ضد وكان من أصحابه صلى الله عليه وسلم الملبي ومنهم المكبر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء فلما وصل إلى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زرت الشمس أمر بنقاته القصواء فرحلت له ثم سر حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة فخطب الناس وهو على رحلته خطبة عظيمة جامعة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمائنا دم إياد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضا في بني ليت فقتلته ذيل ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ريبانا رب عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في الجساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يطينا فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعل ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أيها إن الله قد الذي حق حقه فلا وصية لوارث الحجر على الله ومن ادعى إلى غير أبيها أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل أموالنا العارية مؤدات والمنحه مردودة والدين مقضي والزعيم مغارم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحيه إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعطيرة أتذرون ما العطيرة هي التي يسميها الناس الرجبية ما لم يجد نعلين فليلبس خفين وما لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم وقد تركت فيكم ما لن تضل بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس. اللهم شهد، اللهم شهد، اللهم شهد. فهذه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وكانت قصيرة. قال الإمام البخاري في صحيحه عن سلي بن عمر رضي الله عنهما قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف الثقفي لا يخالف ابن عمر في الحج؟ فقال ابن عمر للحجاج في يوم عرفة إن كنت تريد السنة فاقصر لخطبته وعجل للوقف. وكان الرجل الذي يصرخ بالناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة ربيعه ابن أمية ابن خلف اخو صفوان بن أمية وكان صيدا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا ربيع قل يا أيها الناس وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فيصرخ به جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر ووقوفه بعرفه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبته أمر بلالا رضي الله عنه فأذن ثم أقام الصلاة فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم أقام فصل العفر ركعتين ولم صل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشات بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقف المشتغلا بالدعاء والتضرع والابتهال حتى غربت الشمس هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أم لا؟ وقد شك الناس في صيامه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أمير الفاضل زوج العباس بن عبد المنطري رضي الله عنهما بقدح لبنة فشربه صلى الله عليه وسلم أمام الناس وهو على بعيدة. روى الشيخان كذلك في صحيحهما عن ميمون تزوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشارب منه والناس ينظرون قال ربام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح مشكه الآثار بسند صحيح على شرط مسلم عن أقوة بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب قال ابن قيم رحمه الله تعالى وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة وقد ذكر فطره صلى الله عليه وسلم بعرفة عدة حكم واحد منها أنه أقوى على الدعاء اثنان ومنها أن الفطرة في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله ثلاثا ومنها أن ذلك اليوم كان يوم جمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم فأحب أن يرد الناس فطره فيه تأكيدا لنهي عن تخصيصه بالصوم وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يرتفع عن بطن عورنا فقال عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عورنا وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عرفة لا تختص بموقفه الذي وقف فيه بل كلها موقف فقال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها فقد روى الترمذي في جامعه وابن ماجة في سننه عن يزيد بن شيبان رضي الله عنه قال أثان ابن مربع الأنصاري بعرفة ونحن بمكان من الموقف بعيد فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج وهناك أحبت الناس من أهل نجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عمرو الديل رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وآته ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة الجمع فقد تم حجه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغل في عرفة بالدعاء وكان في دعائه رافع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين رول مول محمد في مسنده بسند صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنت رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يده فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ان افضل الدعاء دعاء يوم عرفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس انه ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه وإنه لا يذل ثم يباهي بهم الملائكه فيقول ما اراد هؤلاء ورغم نحبانا في صحيح بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيواهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جهوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم يرى يوم أكثر عدقا من النار من يوم عرفه وعند المدرية في ترغيب وترغيب سند الحسن على أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كانت الشمس أن تؤب، فقال يا بلال أنصت لي الناس فقام بلال فقال أنصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانصت الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر الناس اتاني جبريل عليه السلام فأقرأني من رب السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنه متبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثر خير الله وطاب ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته